بسم الله الرحمن الرحيم قد اسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير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 ذَلِكَ ذلك بِاللَّهِ بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 127. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم 119. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 110. يوم يبعثهم الله بِمَا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء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 إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 117. ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 118. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا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 117. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 118. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين